بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرة الأنبياء والمسعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قام رحمه الله باب جامع الأيمان يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللحظة. يرجع بالأيمان إلى نية الحالف وقصدي لأن الله تعالى يقول جناع ولكن أخذكم بما كسبت قلوبكم وقال في الآية الأخرى بما عقدتم الأيمان فإذا كانت اليمين في الأصل لا تنعقد إلا إذا قصد الشخص عقدها فإذا نقصد عقدها بأنجرة أنا لسانه كانت يغوى فاقطة فبل على قوة تأثير المية فإذا كانت اليمين بذاتها لا تنعقد إلا عند القصر التوجه ومية فلم يد او لا ان في الفاد الكلمه الا ما دام انه احتمل لكنه كانه يرجع الى نيتك في ذلك حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات والاعمال شامله الاقوال والافعال واليمين قول ستدخل في هذا الامم تدل على ان هذه الجمله رجعيه ايمانيه للحالف صوره المثل لو قال والله لا أركب السيارة السيارة لفضعان يشمد السيارة الصغيرة والسيارة الكبيرة ونضاع صغيرها لكن قال أنا قصد سيارة السيارة أل لأهد وهي السيارة الفلانية سيارة فلانة فحينئذ ننتقل من العموم إلى الخصوص والعكس لو أن شخصا جراه في سيارة فقال والله لا أشتري السيارة ظاهر الحال أنه يريد السيارة هذا لكن قال أنا نيتي جميع السيارات لا أشتري السيارة يعني جنس السيارة لا أشتريها فحينئذ أن نية تتحكم في اللفظ بشرط أن يكون ذلك في اللفظ محتملا لأن في السيارة تحتمل الجنس وهذا للعهم وتحتمل العهد وهذا الخصوص إننا أرسلنا إلى فرعون رسولا فأرسى فرعون الرسولة وقيل فعصى وصول على أن نألل الاستغراق لأن من عصر رسولا واحد فتعمنا عصره وصل كلهم ولكن هذا عهد ذكري هذا هو الأشبه إذا ثبت هذا هناك شرط في اعتبارا لي مؤثر في اللفظ أن يكون اللفظ يحتمل بمعنى أن وضعه اللغوي يحتمل معنيا فعصر فالنية تحده المراد أما إذا كان اللفظ لا علاقة له بما نورى في وضع اللغة وعصر اللغة ولا يحمل وليس هناك عرف به فنيته لغو قال والله لا آكل البرتقال ولكن في المقصة التفاح أنه يطلق البرتقال على التفاح فتسقط نيته ويأتج بظاهره والعذرة بالظاهر منذ أنه تلف طبز هذا اللغ وآخر به ويفكم بوجوب التفارة عليه إن أكل ذلك المسمى وهذا مقرر على نصالة مشهورة عند علماء الأصول وهي نصالة واضع واضع اللغة والصحيح أن الله عز وجل هو واضع اللغة ومن هنا لو تحكم الشخص اللغة وقال والله لا أصعد الجبل فلماذا تريد بالجبل قال السيارة ما في أحديث لقال الجبل على السيارة لا لغة ولا عرفا ولا في يعني مناصرة بين السيارة والجبل فحينئذ هذا يضع من عنده لهذا المفض دلالة الجبل حيث هو موضوع على دلالة معين فحينئذ يشقط عكبار المية اشترط احتبال الله وهذا أصل صحيح من مقرر عنده لنا نعم فإن عدمت النية غج إلى ثاب اليمين أما هو يجها فإن عدمت النية أو شيء النية سموهناك السبب السبب اليمين يسمونه السبب المهيج وبعضهم يطلق من فقاه الحنابلة ويقول سبب اليمين وعند المالكية وبعض الفقاه يسمونه بفاق اليمين وبعضهم يقول يؤدر عنه بموجب اليمين المراد من ذلك الداعف على اليمين لو أن شخصا اختصا ونحن نمثل بأشياء موجودة لأن القديم موجود في كتب العلماء إذا رجعني وقال بالعالم لو أن شخصا اختصا مع شخص وجار ضمنهم اللي جعلش فقال والله تركب معي فقال تركب معي سيارتي فقال له والله لا أركب سيارتك لا أركب سيارتك في الأصل يكتبع أن كل سيارة يملك الشخص أنه لا يركبها ولكن ما بساطة اليمين ومنجد اليمين والباعث على اليمين والسبب المهيد اليمين هو الخصومة عن سيارة معينة فحينئذ نقول هذا العموم ينفرح إلى الخاص ولا يحدث إذا ركب سيارة أخرى يملكها الشخص إلا إذا نرى انتبه أنية مؤثرة لكن تماما هنا الشخص قال أنا قلت والله لا أركب سيارتك قلنا له هل نويت العموم؟ قال لا ما نويت العموم خرج مني هذا النبض دماء على قوله لي أني أركب معه بسيارة وقلت لا أريد أن أركب فقال لي تركب فأحرزني فأردت قوله فقلت والله لا أركب سيارتك نقول له اردت أي سيارة وهذه السيارة فإنه فينئذ لا تحنف لأن السبب المهيج يقفض الترسيس فمن ذلك لذلك الرجل الى التعين ثلاثه اشياء امنيه والشجب والتعين التعين ان يعين الشيء والتعين ضد الابهام قال والله لا اكل هذا اللحم والله لا البس هذا الثوب والله لا اكلم هذا الرجل هذا تعين لا اكلم هذا الشقي لا اكلم هذه هذا تعين والمعين لا ينصرف الا غير لان المراد بعينه وبذاته وعين الشيء هذا فلو على ذلك الشيء يؤثر فيه التعيي يؤثر هذا ولو تغيرت أوصافه وتطورت أحواله وانتقل من حال إلى حال ما زال معينا باليمين وتختص به اليمين وحينئذ مهما تغير حال هذا الشبي فأصبح رجلا أو أصبح شيخا شبيرا فإنه يحنث بكلامه لأنه صد اليمين على الذات وجعلها متعلقة بالعين فيحنث بيدي بيديها سواء كانت على حالها أو تغييرت عن ذلك الحال وهكذا لحلف على طعام وقال الله لا أكل هذا الطعام فحين يذن يحرف بهذا الطعام إذا, إذا بقي على حاله أو انتقل إلى حالة أخرى ما دم أن مادة الطعام موجودة فيه ولم يشارك فإذا حلف لا لبست هذا القميط فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه أو لا لم هذا صلي اذا حلت لنا بستر هذا القميص لا بد هذا القميص هذا القميص اذا ماده القميص من هذا القماش انصب عليها اليمين فلو ان هذا القميص وغير وصفل سروالاً حنفه بذلك شيء من كل هذا فتعين في القص بالتعيين وتقيدت به من التعيين فليست تغير بشكله ونحب المنع على الذات وحينئذ ما تغيرت إلى أي حال فإنه يبقى الحكم معامل قبيعة فيحلف إذا لبسه على أي صورة أولا كلمت هذا الصبيعي فصار شيخا فجعله تراويل أو رداء أو عمامة ولبسه فتق السوال أو فتق القميس وجعله مثلا رداء او فتقه وجعله عماما أو فتق القنص وجعله سروالا أو فتق السروال وجعله قنص النابط الموجود والأمر لا هسي هذا أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا لا هذا الصبي فصار شيخا أو صار رجلا لا زال الحكم متعلق بعين الصبي ولا يختلف لا. أو زوجة فلان هذه أو صبيقه فلان أو ملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك مصداء بكم كلمهم وقال والله لا أكلم زوجتك ليس تفعله والله لا أكلم هذه الزوجة مقال لا أكلم زوجتك من ذلك زوجتك عامة إذا لم تكن له نية على ظهر النفض فكل زوجة ما يتزوج وهذا الرجل بمجرد أن يحكب عليها وتدخل في عصمك يحمس بكلامه مرحب أقل لا يشتق علي لو قال لا أكلم زوجتك هذه قلنا في الأولى أنه كل مرأة عقد عليها أنه يحمث بكلامه له وبمجرد أن تخرج من عسمته وتمتقن عن العسمة فحينئذن ذا سلمها لا يحمث لأن الوصف متعلق بكلام زوجة لهذا الرجل وحينئذن متى لا كانت زوجة حلف بكلامها إذا كانت صدر الزوجية لم يحمث فإذا قال لا أكلم زوجتك هذه صار الأمر متعلق بالزوجة بعينها فلو طلقها أو بانت منه فإنه في هذه الحالة لو كلمها لا زالت اليمين منعقدة ويحنف بكلامه ولو تزوجت غيره فإنه لا زال اليمين متعلقا متعلق بالعين فيحنف بكلامها أو, أو لا أفلت رحم هذا شملة صار كبشا أو هذا الموت السعيد أو مملوكه سعيدا فذا مملوكه سعيدا وقال لا أكلم مملوكك هذا عام أي شخص يملكه في هذا أي عبد يملكه بمجهد ما يشتريه يحلق بكلامه ما يصق عليها الممكنة لكن مملوكك سعيد وعين أو مملوكك هذا وعين وخصف فحين يعدين كما ذكرنا لو أنه أعتقه لا زال الحكم يتعلق بعين المملوك ولا ينتقل ولا يزمع فزالت الزوجيه والموك والصداقه ثم كلمهم أو, ك... أو او اولى اثنت هذا الحمل احمد حمد الاصنوع حمد نعم اولى اتد ليش ما هذا الحمل اللي لا اكلت لحم هذا الحمل صار كبشه لازم تتالق باللحم الحمل لانه اذا اكله وهو كبش اكل لحمه وقد نصدق اليمين على لحم نعم او هذا رقط صارت خيلا او ذكا او فلا. لو قال له لو قال لا أكل الرطبة وجئ له برطبة قال والله أنا حلفتني ما أكل رطب رفع هذا الرطب وشار تمر بالحرارة بالتأثر وجئ به إلي قيل كل يأكل لأن الأمر متعلق بالورس اللي هو رطبا ولو قال لا أكل الرطبة فجئ له بالرطب لم يأكل أو قيل له على هذه النخلة رطب أسعد وكله قال أنا حنفت بما أني ما أكل رطب صباح حتى صار تمرا ففعد وأكل يحنف في الأولى لو فعد وهو رطب وأكل منه ويحنف في الثانية لأنه أكل تمرا لن حنف على الرطب لكن لو قال والله لا آكل هذا الرطب فإنه في هذه الحالة يحنف لي ولو صار تمرا وفعد إليه ألا نخلع وأنزل إليه فإنه يحنف لي أكله او هذا اللبن فصار جدا او كشفا او نحوه وثم اثره فهكذا بنسجل اللبن يعني يستوي ان ينتقل عن حاله بفعل المكلف او ينتقل بطبعه كما ذكرنا في الرقبة التمع حركة الا ان ينوي ما دام على تنتصفه الا ان ينوي اذا مية من اقوى ما تكون ونحن نتكلم هنا نتكلم على قوة السبر وعلى هذا يحف في الكل كما ذكرنا لأنه قصد عين المحلوث علينا قال رسوله إلا عنها إذا كانت له نية قال الله لا أكلم زوجتك فلانا رأى أن الرجل متضايق منه بسبب تصومة أو شيء فقصد أنه هو عمه فاله قريبه ووجد أنه يتأذى وأن المرأة مؤذية فقصد في نيته أن هذه المرأة مثلا سيئة تسبب نشافة فقال الله لا أكلم فلانا أو هذه الزوجة وهو قصد مدة كونها زوجة له فحين إذن فيه تغيين فيه سبب ولكن النية أخص من السبب لأنه من نفس عين المرأة وحين يدل تجازالة السوجية جزا لهم يكلمها ولن يحمس قال رحمه الله فصل فإن حدما ذلك رجع إلى ما يتناوله الإذن فإن حدما ذلك إذن أوصي النية من السبب عندما بدأوا شيء يكون هناك نية لما ذكرنا لأن مقصد المثلثين معتبرة وقد أجمعت المسؤوس الكتاب والسنة والقاعدة المشورة مروا المقصة تبع هذا ثم السببية السبب الذي يهيش اليمين قال رحمه الله فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله جسم فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم هو اللفظ جلالة اللفظ هذا اللفظ يدل على ماذا وهذا أين العدل في الشرعاء السلامية يقولون لدلالة اللغوية والعرفية والشرعية هذه ثلاثة نواع من الدلالات على ماذا يدل قال والله ما أصعد الجبل والله لا أجلس تحت السماء والله لا أعبر نهرا ولا أركب بحرا كل هذه أشياء والله لا أصلي والله لا أصوم الفاظ فيها دلالة لغوية وفيها دلالة شرعية وفيها دلالة عرفية فحينئذن لا بد من النظر في اللغم قال ليست عن ذي مية شيء مأين وليس هناك سبب هيئة جنونية فحينئذن ينظر في دلالة النظر نعم وهذا ثلاثة شرعي وحقيقي وعرفي الشرع طبعا هذه سمونا الحقائق الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية فالحقيقة اللغوية طبعا هذا مشطلع عليها أصل التخاطب في لسان العرب انهم اذا قالوا السماء يعني بها السماء المعروفه واذا قالوا الارض الجبل الشجر نهبيلات هذه اسماء على تسميات معينه وضعت اشل لسان اللغه العرب هذه سمونه حقيقة لغويه ما تدل عليه في وضع اللغه ثم بعد ذلك الحقيقه الشرعيه في الشارع قد ينقل هذا الاسم من عموم إلى خصوص وقد ينقل هذا الاسم الى دلالة ليس فيها حتى لأنه مرتصوص الى معنى جديد فالشرعي يتصرف في المسميات وكذلك تكون هناك العرف يجنع الناس على اللفت له دلالة لغوية فيأخذه الناس والسيارة الآن وجاءت سيارة فأرصدوا والدهم فإذ لا دوا لها معنى في اللغة وهي في, في لغة القرآن موجودة وجاءت سيارة ينطقته بعض السيارة لكن هل هذه السيارة التي كان عنها هي السيارة الموجودة عندنا الآن؟ الجواب لا السيارة القديم لها معنى والسيارة, والسيارة في وضع اللغة معنى وفي عرفين اليوم معنى معنى نحن نفصل بشيء يعني موجود الكتابة في القديم لها معنى ومعنى اللغة المعروف وخط باليد لكن في زماننا الآن يضرب بأصابعه على الآلة ويصد بكله كاتبة ويقول والله ما أكتب على والله ما أكتب يختص من الزميدة على أن يطبع له لا ويقول والله ما أكتب إذن هذا, هذا في معنى عرفي موجود الآن الدلال الصمعية طبعا الوضوء مثلا الوضوء له معنى الغري وله معنى, معنى الشرعي والصلاة والذكاء والصوم الهدى والصدقة والإيجارة كل حقائق فيها معنى لغوي وفيها معنى شرعي وذلك عندما فتحنا أدواب العلم كنا نقول في اللغة وفي الشرع في اللغة حقيقة اللغوية وفي الشرع حقيقة شرعية هذه السنة بالحقائق إذا تلفد مكنف بها ثم من ينظر فيها نعم فالشرعي في ما له موضوع في الشرع موضوع في اللغة في الشرعي كالصلاة مثل لها موضوع في اللغة تطلق بمعنى الدعاء تطلق بمعنى الرحمة تطلق بمعنى البركة ولكنها في الشريعة مقلت إلى العبادة ذات القيام والركوع والسجود والذكر عن الوجه المخصوص نعم فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح فالمطلق إذا كان له نعنى العام اللغوي وشرعي مخرفه إلى الشرعي فلو قال والله لا أصلي والله لا أصليك فإنه يحنث بالصلاة نافلة أو فريضة لأن الشرع يطلق الصلاة على هذه العبابة ذات الركوع السجود هذا المعنى الشرعي المعنى اللغوي الدعاء فلو أنه قال والله لا أصلي في مقال اللهم الحمي لم يحنث من هنا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية فهذا الإطلاق العام يتقير بالشرع فإذا قال والله لا أصني لم يخنث إلا بفعل الصلاة ولا يخنث بالدعاء صلى النبيك عن أمرين ولا بقوله أترحم وليترحم على شخص لتصلى عليه وقال أصلي عليه ودعو لهم في هذا المعنى تنحدث إلى المعنى الشرعي فلا يخنث إلا بفجوزة أو مافل إذا فعلها ويشترط إذا كانت المعنى الشرعي أن تكون معتبرة معتبا بها شرعا فلو قال والله لا أصلي هذه الثاعة ثم قال أريد أن أكفر فقام يريد أن يصلي فصلى ركعتين ثم مظلت الثاعة يريد أن يكفر فتبين له أنه مختلف فقطت عنه كفارة في سير الله إذن في هذه الحالة ما تفرش إلا إذا كانت صلاة شرعية لأنه قال والله أي ألزم نفسه في مدوعة الله أن يصلي أنه لا يصلي فلا يكون خالفا ولا تجد عليك فراء إلا إذا حصل الإخلال ونفس الإخلال إلا بالصلاة الشرعية فإذا صلى محدثا من تكون صلاة المسيحة فإذا حلف لا يبيع أو لا ينفه فعقد عقدا فافدا لم يحلم مثل ما ذكرنا أو قال لا أصلي ثم صلى صلاة فافدا لم يحلم لماذا ذلك الشرع لا يسمي هذا صلاة وليسمي هذا بيها قال الله لا أبيع ثم باع بيها فافدا باع بيها مجهونة فإنه يفقن ببطلان البيع يعني انبيع الغراب قد تقدموا قال له أبيعك دارا قال له ما صفتها قال دارا بمليون قال خلاص قدمت أعطاها المليون إذن فصل بصورة البيع ثم انفصخ هذا البيع بحكم الشعر قال القاضي هذا فاسد لأنه الدار لم تصفها ولم تبينها على وجه تزيل بهالجهاله ويسح بهالعقد إذا هذا عقد غرر فالعقد فاسد في هذه الحالة جاء وسألنا قرأت الله لا ابيعه قد وقع مني بيعه ولكن أفسده القاضي أفسده المشكرة جاء بهالشيق قمعد بيع فاسد نقول وجوده عدمه على حد صالح لأنك حلفت على بيع شرئه وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة فأن حلف لا يبيع الخضر أو الحر حلف بصورة العقد هو يقول الله لا ابيع الخمر طيب إذا كان قلنا أن البيع حقيقة شرعية ولابد أن تكون على الحب الشرعية فلو أنه قال والله لا أبيع الخمر ثم باع الخمر هل يحنث قالوا نعم يحنث بصورة العقد لأن مراده بقوله لا أبيع الخمر صورة العقد لأنه في الأصل يريد أن لا يبادل لأن البيع حقيقة المبادلة وكأنه يقول التزمت فيما بين لا, لا أبادل الخمر بشيء فلما وقع البيع صورته من المبادرة وجدت فحين إذن نقول قد حصل الإخلال فلجمه الففار من هذا الوجه وهناك من الغلمان لا أرى أنه إخلال ولا تجب به الففار والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته والحقيقي في اللغة وهذا الإطلاق الحقيقة اللغوية الذي لم يغلب مجازه على لغوية كالسماء والأرض هذه حقائق وتنطبق على تنطبق على أشياء مع اللحم الحقيقة يطلق على اللحم ولو ينفرح في غيره إذا أطلق وهذا لا إشهاج اعتباره وقال الله لا أكل اللحم حكمنا بأنه يحنث بأسفل اللحم أي كان هذا اللحم في نئذن يكون اللحم شامل للحم الدواب ولحم الطير ولحم السمد فإذا أكله حنث وقال الله لا أكل اللحم وحينئذ يحنف وتقيد وت... هذه الحقيقة بدرالتها كاللحم فإن لا يأكل اللحم فأكل شحنا أو ضطا أو كبدا ونحوه لم يحنف لأن الكبد والشحن والمخ هذه ليست بلحم العرب إذا قالت اللحم لا يسمى للكبد ولا المخ ولا الشحن هذا كل له الحقيقة وله اسمه فلا يسمى الجميع قد يستشكل بعض هذا أن الله عز وجل قال في المحرمات أول لحم خنزين نقول هذا لا إشكال فيه لأنه عبر بالجزء العراب الكل أن الذي يأكل الخنزين في الأصل إنما يأكل اللحم وجعل ما بعده تبأ فالشاهد من هذا أن اللحم إذا أطلق المراد به اللحم المعروف لكن ما يشمل الشحم ولا يشمل بقية الأجزاء التي ليست بلحم حقيقة هذا له حقيقة أن الشحن له حقيقة الكبد لها حقيقة الطحان له حقيقة فإذا قال لا أكل الكبد هذه حقيقة فتتقييز الكذب وإذا قال له لا أكل اللحم هذه حقيقة فتتقييز اللحم وإن حالة لا يأكل أذما حنيث بأكل البيض والكمر والمنشم والزيتون ونح به وكل ما يصفغ به نعم إذا قال له لا أكل الإيدان أو لا أطعم الإيدان أو الأذن كل ما يؤتدم به فإنه يحنف به يعني يغمش له معروف الأدن فإذا كان في المربات فإنه يحنف الملوخية اللوبيا الفارسون يعني أدد لك مخضر المطاعم ما يبقى شيء من ما به إلا يحنف به والعلم ما ذكر هذا على سجل النساء فكل ما يؤتدم به يثق عليه تثق عليه هذه الحقيقة اللغوية في دلالتها على هذه الأشياء نعم فيحنف بها ولا يلبث شيئا تلبث ثوبا او درعا او سوجنا او نعلا حاليا نعم لان اصل اللبس الدخول واصل في الشيء ومن قال صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائن ولا الثراولات ولا البرامج ولا الخفاف وجعلها لنبسا فقال والله لا البس يصبح يحنف بكل شيء يكتسي به ويضعه على بدلين ويدخل فيه ف ذكر مصنف أمثلة لهذه كلها فإنه يسطق عليها أنه قد لبس قال والله لا ألبس الثوبة فإنه مجرد دخوله يحنى وإن كانت لا يدعب لو أنه وضع الثوبة على تتفعيل لن يحنى لأن الأصل مثل الآن عندنا محرم لو أن محرم أخذ ثوبا ووضعه مثل الإحوام ما دخل فيه من تجيب عليه الشدية لأنه نفسه قال لا تلبسوا كمفة فعبر بالشكر أعلى البدم لأنه قال ولا الثياب الذي يشمل أعلى البدم وأولى البرامج تشمل أعلى البدم وأعلى الشماء فإذا إذا حصل الدخول حصل الإخلال وإلا فلا معنى وإن حنف بكل يكلم إنسانا بكلام كل إنسان نعم قال والله لا أكلم إنسانا إن هذا ينكر عنها تشمل كل إنسان سواء كان مجموما أو كان عاقلا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى لأن الحقيقة اللغوية تشمل هذا كله وَلَا يَفْأَلُ شَيْئًا فَوَكَّلَ مَنْ فَعَلَهُ حَنِثَ إِلَّا أَنْ يَنْوِي مُبَاشَرَتْهُ بِنَفْلِهِ وقال لا أفعل شيئا ثم وكل والوكيل نزل منذذة الأصلي والفرق عاطل من حكم عصبه فحينئذ مقرر فلام اذهب وفعل هذا عملي أو لابنه اذهب قال الله لا أعطي فلام فقال يا محمد إذا بأضي هذا المبلغ أعطي محمد هذا المبلغ حمد لأن عطاء الوكيل عطاء من الأصل وهو تابع للأصل فيحلق به والعرفي مجتهر مجازه فغلب الحقيقة هذا ما أتفنا حقاقه الحقيقة العرفية فقال ما غلب مجازه عن الحقيقة مثل الغائط والراوية فقال والله لا أذهبوا إلى الغائط في العرف ان الغائقًا مكان قضاء الباصلات جاء احدًا من بعضك من الغائق عند مكان قضاء الباصلات قال لله لا اذهب القبيل او لا ادخل غائق او لا ادخل في غائق في الغائق الحقيقة العرفية يحمس لديك قضاء الباصلات اذا دخل فيه عند لا يحكم كون الحميدلا eliaIğa دخل فيه لكن لو قصب الحقيقة اللغوية وقال اردت بالغائط المسان المطمئن فحينئذ ميتو تنقل من الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية الى الحقيقة العرفية الحقيقة, الحقيقة اللغوية لانه موى ذلك وقصده ولو تعرض تحقيقتان قد والله لا ادخل لا ادش في غائط فقال بعض الفقهاء هذه حقيقة لغوية حقيقة عرفية اي هو تقدم الغرفية على اللغوية في قول جمهور العلماء رحمه الله في هذا النصر ما درج عليه أن رحمه الله من العرف نعتبر نعم كالرواية بنغاية ونحوهما الرائية والغائد كلها تعتبر يعني من المعنى العام من من المعنى العام إلى المعنى الخاص نعم. فتتعلق اليمين بالعرف نعم العرف أصل في اختجاج بالعرف القاعدة الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة العادة محكنا العرف يؤثر إلا جرى الغرف بذلك فإنه يؤثر جلس قوم في شركة في معسسة وعندهم غرفة معينة هي التي يعني مثلا اصطلحوا على تسمية هذا الشرع هذا العرف خاص فإذا حلفوا قال والله لا أذهب إلى البيت كل اتفقوا على أنهم في العمل إذا قالوا البيت إذا قالوا الغرفة, الغرفة الغرفة الحقيقة مغوية للمكان المحاط المبني المتقب على المكان الخاص في البدية أو عموما في البر لكنهم اتفقوا على أن نفذ الغرفة يكون بهذا الموضع الخاص هذا عرف خاص فقال بالله لا ادخلوا الورفة النغة عامة في كل غرفة ولكن الغرف و الاصل يريد هذا ان اختص بهذا الورفة هذا الورفة الخاصة هذه حقيقة عرفية فإذا ما بد للفقه ذاشعين عن الإيمان هذا أن يكون على إلمان بدنالة اللغة في الأنصار في هذا الشعور اللفظ الذي يسأل عنه وبدنالة الشريعة إذا كان مصطلحا شرعيا قال والله لا أتصدق والله لا أهد في أعرف أنه حنف أو لن يعلم حقيقة الهدى وحقيقة الصدقة وحقيقة الوقف فحينئذ لا بد من إدراف هذا كل حتى يحكم بكون حانثا أو غير حانث نعم فإذا حلف على وقت زوجته أو وقت دار فعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار قال والله لا أطع زوجته فعلقت يمينه بجماعها هذه حقيقة لا أدخل الدار والله لا أدخل الدار لم يحنف إلا بدخول جنه كاملا فيها والدار الدار إذا, إذا خصت بالقرف بشيء مأليا اختفت به الدارة في الأصل في اللغة بعض الأحيان قد تطلب حتى على الخبار يقول شخص باري وهي خيمة ولكن قد تختص بالدماء بالمبني فإذا من العراف تأثير في الدهالات فإذا حلف فإذا نتقيب بهذا القرصين كان الدلال في اللغة عامة كما بيننا وإن حلف لا يأكل شيئا فأكره مدهلة في غيره كمن حلف لا يأكل ثمنا فأكل فبيطا فيه ثم لا يظهر فيه طعمه او لا يأكل بيضا فأكل ناطئا لم يحلف هذه المسألة تقدمت معنا في الغفظ في مستهلك ومتيحكم بالسهلاف وعدم تقدمت معنا في الصيد في مستهلك من المنوع طعمه مثل الزعفران وغيره فعلى كل حال إذا استهلكه وذهبت مادة فإنه لا يؤثر ثم لم يسبق عليه أنه أكله استهدكت وبالتنادة السلم في المطبوخ فحين ذا الله أسر لو بقي شيء من النادة فإنه أسر ويطهر طعم شيء من المحروف عليه حمث هذا هو. لأنه فينئذ يتحقق السبب الموجود للحمث وهو وجود طعم الذي حلف فأما لا لا نعم قال رحمه الله فصل ويحق فصل وإن حرف لا يفعل شيئا في كلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله نكرها لن يحمس بينا رحمه الله في هذا الحصل تأثير الإكرار لأن الإكرار هي وجود إصطاق المعاخدة وعلى هذا قال لما لا يحكم بالحنث مع وجود الإكرار لو قال الله لا أدخل جار فأكره عليها بالتهديد أو أكره عليها ربط ووضع في حماله ونقل اسم الإكراه المنجي والإكراه غير المنجي بإكراه التام والإكراه الناقص في كل الصورتين لا يألم يحنك ولو قال والله لا أدخل الدارة وفمي لا إليها مكرهم أو لا أكلم فلا فأكلم على تكديمه فإنه لا تنظمه كفارا لأن الله أفقط بالإكراه أعظم شيء وهو الردة موجب أن يفقط نوجب التكثير من أو لا الله, الله وإن حدث على مدسي أو غيره ممن يقفد منعه في الزوجة والولدان أن لا يفعل شيئا ففعله نافيا أو جاهلا حيث في الطلاق والعتاق فقط هذه المسألة ترجع إلى قضية حق الله عز وجل وحق المخلوق فإذا كان حلف عن غيره أن لا يحل كولده وزوجته لمن له عليه السلطان فإنهم يفرقوا بين الطلاق والعتاق لتعلق حق الله عز وجل بهما حق المخلوق بهما دون غيره أما العزق وجدت اروع حق مشروع من منقال قال لي اذا اذا فعلت كذا إذا فعلت كذا فابدي فنان حب هذا المثل اذا فعلت كذا فجوده الفنان تقوم او جوده القالب او بشاء الطوالف اذا فعلت كذا فعليا الكفاره ان الله عليه ان لا تفعل كذا وكذا ندري او يحلفها يمينا آه في هذه الصور كلها اللي حرف على المنح والحمل على فعل الشي في شخص اللوه عليه السلطة والقوة قالوا إنه يسقط بالنسيان ولا يسقط, يسقط بالنسيان كلها إلا العفق الطلاق لأن العفق تعلق به حق المخلوق فلو أن الشخص هذا الذي قال والله ما تشتري من البقالة وإن الشغل في زوجتي فنانا طارق طبعا فعليك الطلاق على من له عليه السلطة كولده أو زوجه في قالوا إذا سأل هذا المحروف عليه بالمعين ناسيا فإنه لا كفار ولا يشف ولا يزمه شيء إلا في الطلاق والإطق قالوا لأنه إذا فعله ناسيا حكونا بالإطق و الطلاق لأنه في حق للزوجة وهو كونها تطلق من زوجها وتنحن العصنة وحق للمنبوط لأنه خرج عن المنكيه ما نفطيه لأنه كل النسيان ما أرثل لناذا؟ دلت النصوص على أن النسيان لا يستطفق كل نفلقين فلأنه شخصا نخي دينا بشخص عليه ثم رفعه إلى القاضي فقال له ما هو ألف شيء قال له شيء وهو ناشي. وحكم القاضي بأنه لا شيء عليه ثم جعل عشرين سنة تذكر هل يسقط حقه؟ أنتوا رابوا لا ويجب عليه الضمان ويفقط عنه الإثم مدة النسيان فيسقط المسيان الإثم ولكن لا يسقط الحق المخلوق إذا المسيان بهذا الخكم يؤثر ما الذي يكون فيه التدع لهم يوجد الضمانات وقد تقدم معنا في أكثر من المساة لقيا نعم فالعلماء فرقوا إثم المسلم الله العفق والطلاق لتعلق حق المخلوق به فشميل المرأة لها حق ولملق له حق بعض المتأخيرين بعض العلماء رحمه الله قال إنه هذا ضعيف أن يسروا الطلاق بالعفق فقبل الطلاق ولم أكمل قال لي أن الطلاق أن المرأة قد تكلم فقل أريد زوجي ولم نهتبه الطلاق والواقع أن جمهور العلماء لما قالوا بهذا قالوا به بوجه صحيح هناك أمر ينضغي على طالب العلماء ينفجها أن كثير من إرادات المتأخرين تنحصر في صور معينة إذا اكتبت بعض المتأخرين يأتي بصورة عاطفية أو يأتي بشيء محدود وهذا على كلام العلماء ينضغ المنتبه لهذا كثير ما نجد بوابط العلماء سمولية أو عمومية أو غالدية لا تتقيد بصور معينة هذا مهم جدا لأن أحكام الشريعة لا تتقيد بحال ذلك المقصود أنه قتل كل مرة نقول طيب نفس الشيء المملوك الذي يريد أن يعتق قد يقول أريد سيدنا وإلا أن يعتقنا كان الأيام الرب للجد والأسرة من بعض من حتقوا أضوع أن يضرحوا الجد وما رضوا من فصل معاملة وكثير من الإنسان ويحب أن يكون عند سيده من فصل معاملته من شرفه من طيبه من ويبكي ويبكي ويبكي ويبكي ويبكي الناس يعني يحدثون عن الناس من فانوا ما يريدون أبوه يعني فكما أسياد ويرجعون إلى أسياد ويسرون أنبقاء عندهم فالمعنى هو بس المعنى من الذي جعل فإنهما يقولون أن المرأة لما تطلق حتقت من نوج بالإثنة لأن هذا قيام الرجل عليها تضييق تفريتها هذا بأسل الشرع طبعا وكان فيه مصرده لكن لهم فالح أعلم لكن احنا نقول ان الطلاق يوجد لها الراحة والفكاة بغض النظر في غالب الصورة بغض النظر على الأحاد وهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه وعلى هذا لا ما ذكروا بعد المتاخرين بالتفليق نين العتق الطرق أن نصمم جمع بينهما وجمعهم صحيح ونصال إلى علم الله الله أو على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره تفعله حيثا مطلقا من لا يمتنع بيمينه سواء فعله ناشا أو غير ناشا فرقوا بيننا من تفعل من, من لا يمتنع والأصلات طب التفصيلة نعم وإن فعله هو أو غيره من من قصد منعه بعضا ما حلق على كله لم يحنث ما لم تكن له من له نعم في فرق بين الكل والبعث لو قاد الله لا أكلوا الرريفة لن يحنث إذا قال والله لا اكل كل الرديف فاكل نصفه أو اكل كل شيء او بلاثت عربانيه او كنه شيء يسير لم نحن حتى ياكل الكل ولو قال والله لا ادخل الدار فمد يده أو مد رجله لم نحن حتى يدخل كله ومن هنا الجزء لا اخذ حكم الكل وقد له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عائشه ما ودي لي الخمره وهو ما قالت يا رسول الله اني وهذا يدلع لأن الحائل لا تدخل مفسي لأن لو كانت عائشة لا تدرك هذا وهي الفقهة كان قالت مباشرة أعطت قالت إني حائل معنا أن عرف من بالصحابة وتقرض أن الحائل لا تدخل مفسي وظنت أنه نولي أخوة عن جريت بها كامدة إذن وأن الجزء يأخذ حفما كل أنها لو مدت ودها فقال الله إني حيضتك إليس يدك يعني ناوليني المناول باليب ما قال الطيني او سالب الخمره الناويين بذلك يدل على ان الجد انا اخذ الحكم الكل وانه لا يحلف بخروطه منها مساله الايمان والنذر وفي الاعتكاف لو اخرج يده او نظر انه لا يخرج لا يخرج من المسجد فاخرج يده كل هذا لا يوجد حكم بالانتقاء صلى الله وسلم وبارك عليه